ومتِّعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلامانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل المصيبة في دينِنا ولا تجعل الدنيا أكبر همِّنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمةك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل برد والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار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 كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك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 واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفَّنا وأن تراضٍ عنا غير غضبان لرحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين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 واصلح ائمتنا وولاة امورنا وايد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين اللهم وافقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم اجزه خير الجزاء جزاء ما قدَّم ويُقدِّم للحرمين الشريفين، وللإسلام والمُسلمين اللهم اجعل ذلك خالصًا لوجهك، واجعله في صحائف أعمالهم يا رب العالمين اللهم وفِّقه ونائبيه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد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 مستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وضهيرا، اللهم أنقذ المسجد الأقصى.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 يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار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 كتبتنا من عتقائك من النار في هذه الليلة المُبارَكة، وفي هذا المكان المبارك، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا ومن أحبنا فيك ومن أحبَبناه فيك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من قوبتك وبك منك لا نحصي ثنا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ما زهرت النجوم وما تلاحمت الغيوم اللهم صل عليه ما ذكره ذاكرون الأبرار وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار وصل عليه وعلى آله بيته الأطهار وصحابته الأخيار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.